برت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخي نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلهم أيهم أحسن عملا وإن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 يَقُولُونَ اتَّخَذُوا مِن دونه لولا يأتون بسلطان بين فمن أَظْلَمُ من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 Powinniśmy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 فلا تعلم فيهم الا مرا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر وقل عسى يَهْدِيَنِ رَبِّي ربي مِنْ من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أَعْلَمُ بما لبثوا له غيب السماوات وَالْأَرْضِ أبصر به وأسمع ما لهم من دونه لا يشرك في حكمه أحدا، وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلٌ لِكَلِمَاتِهِ ولن تجد من دونه ملتحدا.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 بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا وَمَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا هُؤلَاءِكَ لَهُمْ جَنَّةٌ عَدِيدَةٌ تَجْرِي مِنْ, تحتهم تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستدرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحصنت مرتفقا ونضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل, وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعاء 129. الجنتين جنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا 121. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا 122. ودخل جنتين 117. وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن إلى ربي خيرا منها قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي, خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا 113. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا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 فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماها غرفا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما فق فيها وهي خاوية على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 وَظَرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَا أَفَأَخْتَلَطَ إن بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِي مَا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 تنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يضلمك أحد وإذ قلنا لملائ 129. تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو 121. بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا 123. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم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 119. على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وَرَبُكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَدْجَلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْلَهُمْ مَوْعِدٌ الَّن يَجِدُوا مِنْ ذُو نِهَا مُوَالِئاً وَتَلَكَ الْقُرَاءَ أَهْلَكْنَا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدَاً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 122. لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فرتد على اثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا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 وصيلك قال فاين اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينه خرقا قال خرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال لم اقول انك لن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 119. الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما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 أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ لّنُنبئكُم بِالْأَخْسَرِينَ عَمَّا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 الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين في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 فمن كان رجلا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا